الحمد لله رب العالمين وصله وسلم وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فصلة ما ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بما يجب اعتقاده في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رحمه الله بعد بيان عموم رسالته هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء قال بالحق والهدى وبالنور والضياء بالحق هذا متعلق بقوله المبعوث المبعوث بالحق هو المبعوث بالحق وقوله رحم الله بالحق والهدى هذا وأيضاً وبالنور والضياء هذا توصيف لما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنما جاء به حق وهدى ونور وضياء الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والحق هو العلم النافع الذي به يدرك الأمور على حقائقها ويعرف مواقع الصواب ويميز بين الحق والباطل هذا الحق وأما الهدى فهو التوفيق إلى العمل بالحق وهو العمل الصالح فيكون الحق ما جاء به علما والهدى ما جاء به عملا فما جاء به كمال في الظاهر وفي الباطن في العلم وفي العمل فإنه حق مطابق للواقع ثابت مستقر وهو هدى يخرج به الناس من الظلمات إلى النور وقد وصف الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم كما قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وكما قال وإنك لا على هدى مستقيم فهو في ذاته على هدى مستقيم وهو في دعوته يدعو إلى الصراط المستقيم وكل هذا يبين عظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق الذي به تشرق القلوب بعد بعد ظلماتها. وبه يهدد الناس من ألوان الضلالات والانحرافات. وقوله رحمه الله وبالنور والضياء أي جاء بالنور وبالضياء والنور هو ما جاء به من الهدى ودين الحق. قال الله تعالى ومن كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثلا في الظلمات. لا يستوي عنه وقد قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فوصف الله تعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فمن أهم وأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي أخرج الله تعالى به الظلمة الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهالات من ظلمات الضلالات من ظلمات الشقاء من من ظلمات التعاسات إلى نور السعادة والعلم والهدى والعبادة والاستقامة والصلاح في الدنيا والآخرة وهذا ليس مقصورا على الدنيا بل هو في الدنيا وفي الآخرة قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فما جاء به صلى الله عليه وسلم نور في الدنيا كما تقدم ونور في الآخرة فإن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعطى كل إنسان منهم أي من المنافقين والمؤمنين من أهل هذه الأمة نورا ثم يتبعونه أي يتبعون ذلك النور والنور على قدر ما كانوا عليه من إيمان واستقامة وصلاح في الدنيا أما نور المؤمنين يجزن به السراطة المضروب على متن جهنم وأما نور المنافقين فيطفأ فيكون كما قال جل وعلا فيما قصه عن المنافقين يقولون يوم يقول المنافقون المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء فليس هذا محل عطاء كل له من شأنه ما يغنيه لكل منهم يومئذ شأنه يغنيه وأما وصف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالضياء إذن وصفه بالنور واضح فيما يتعلق بحال الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة، وأما وصفه بالضياء فقد فسر كثير من العلماء الضياء بالنور. هذا التفسير لكون هذين المعنيين متقاربين، ولكن الحق أن النور يختلف عن الضياء إذا اجتمع، وأما إذا افترق فالنور يشمل الضياء، والضياء يشمل النور. لكن في مثل هذا السياق الذي ذكر فيه النور والضياء، النور يختلف عن الضياء. أيهما أشدوا إنارة الضياء أشدوا إنارة وهذا من الفروق في حال الاجتماع الضياء أشدوا إنارة يقول الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا أيهما أشدوا إنارة الشمس كما أنه فرق بينهما من حيث الحرارة فالضياء نور مع حرارة بخلاف النور فإنه نور لا حرارة فيه وهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نور وقد يكون فيه حرارة وحرارته هي ما فيه من تكاليف قد تشق على الناس لكن عواقبها حميدة ومآلاتها سعيدة فكل المشقات تنقلب إلى ملذات في طاعة الله عز وجل فهي باعتبار مشقتها على النفس تشبه الضياء في حرارتها كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فقد يفرض على الخلق ما يكون شاقا شديدا عليهم لكن ما آله وعاقبته حميدة ثم قال رحمه الله بعد وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتصل ب بالإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما له من الصفات وما يتعلق بالنبوة من مسائل بعد هذا عاد المصنف رحمه الله إلى ذكر ما يتعلق بالكتب فعاد إلى تقرير ما يتصل بالقرآن فقال رحمه الله عندكم هكذا قال وإن القرآن كلام الله سبق أن أشرت فيما تقدم من بيان وشرح أن العلماء رحمهم الله في في كتب العقيدة يبسطون مسألة الاعتقاد وفق أصول الإيمان الستة فإذا نظرت فيما ذكروه تجده مستوعبا لكل الأصول الستة تقريرا وبيانا وإيضاحا ولهذا نحن مضى معنا ما يتعلق بأصل الإيمان بالله وأصل الإيمان بالقدر وأصل الإيمان بالرسل وها نحن الآن في أصل جديد من أصول الإيمان أو في مسألة من مسائل الإيمان المتصلة بأصل جديد من أصول الإيمان وهو الإيمان بالكتب فقوله إن القرآن كلام الله هو مما يندرج في مبحث الإيمان بالكتب وإن كان هذا أيضا له صلة بما يتعلق له صلة بما يتعلق بالإيمان بأصل الإيمان بالله عز وجل فإنهم من مما يتعلق بصفات الله وهو وإثبات الكلام له وقد يكون الأصل أو المسألة تتصل بأكثر من أصل فهذا الأصل وهو ما يتعلق بالإيمان بأن القرآن كلام الله يتصل ابتداء بالإيمان بالكتب يتصل بالإيمان بالله عز وجل يتصل بالإيمان بالرسل لأن الله أرسل رسلا وأنزل إليهم كتبا فمن أنكر الـ الـ أن الله تعالى أن القرآن كلامه وأن الكتب كلامه جل فيعله فإنه قد فإنه قد أخل بأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل لأن من لوازم الإيمان بالرسل أن الله أوحى إليهم بكلام منه جل في فعلا ولهذا تجد الذين يكذبون الرسل من جملة ما يحتاجون به على تكذيب الرسل أن الله لم يكلمهم ولم يوحي إليهم ولم ينزل إليهم كتابا كما قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا هؤلاء ينكروا أن يكون قد أنزل الله تعالى على محمد رسو كتابا فقالهم لهم إن كنتم تكذبوا فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وأيضا قال جل وعلا كما سيأتي في حق من كذب الرسول وقال إن هذا إلا قول البشر فهؤلاء كذبوا الرسول بأن ما جاء به ليس من كلام الله إنما هو قول البشر كما قال إن هذا إلا قول البشر فهؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله أوحى إليه كان من حجتهم لإبطال ما أخبر به أن هذا الذي يتكلم به ويبلغهم إياه ليس كلام الله إنما هو قول البشر فقال إن هذا إلا قول البشر قد توعدهم الله تعالى بقوله سأصله سقر وما, وما أدرك ما سقر نعم نقرأ هذا الأصل بسم الله الرحمن الرحيم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 فلما أوعد الله بسقر, بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر هذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالقرآن له صلة بالإيمان بالكتب وله صلة بالإيمان بالله لأنه كلامه جل وعلا وله أصل بالإيمان بالرسل ولذلك الذين كذبوا الرسل كان من حجتهم في تكذيب الرسل أو من من شبههم في تكذيب الرسل أن الله لم يوح إلى بشر شيئا كما قال تعالى وما قد والله حق قدير إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء لا قليل ولا كثير فكذبهم جل وعلا بما هو معروف مقرر عندهم مما يتعلق بكتاب موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي تبدونها وتخفون كثيرا أيضا ما أشار إليه في ثنايا شرحه من أن أو في ثنايا تقريره من أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن ما جاء به قول البشر إن هذا إلا قول البشر فتوعدهم على ذلك بسقر كما قال جل في علا سأصليه سقر طيب هذا تقرير لبيان صلة هذا المبحث بكل ما تقدم من الإيمان بالله ومن الإيمان بالرسل وقوله رحمه الله إن القرآن كلام الله يتضمن إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وقبل ذلك القرآن القرآن مأخذ من قرأ الشيء إذا جمعه أو تلاه فهذه المادة تدور على الجمع وتدور على التلاوة فقوله جل وعلا وإن القرآن القرآن هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للناس وقوله كلام الله أي أن الله تكلم به جل في علاه على الوجه اللائق به وفي هذا إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وبحمده والكلام صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل ولهذا أثبتها مثبتة الصفات من الأشاعر والكلابية وغيرهم موافقة لما كان عليه سلف الأمة فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام ومن قال إن الله لا يتكلم فقد افترى على الله جل وعلا إثما عظيما فإن هذا فإن من دلائل إلهيته جل في علا ومن دلاء استحقاقه للعباد أنه متكلم ولذلك لما حاج إبراهيم قومه ماذا قال لهم قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون فجعل كلام عدم كلامهم وعدم قدرتهم على الكلام مبطلا ليش لمدعوه من إلهيتهم وفي قصة عبادة بني إسرائيل للعجل الذي أخذهم من أثر الرسول ماذا قال لهم هارون عليه السلام فلا يرونه إلا يرجع إليهم إلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فجعل كون المعبود لا يرجع إليهم قولا دليلا على بطلان عبادته وأنه لا يستحق أن يكون إلها فكل من وصف الله بأنه لا يتكلم فقد عطل الله جل وعلا عن صفة من صفات من صفاته الموجبة لإفراده بالعبادة وقول رحمه الله أن القرآن كلام الله أي كلامه الديني الشرعي الأمري فكلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين، كلام شرعي ديري أمري وهو الكلام الذي تكلم به جل وعلا الذي كلم به جل وعلا رسله وأنزل به كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وغير ذلك من الكتب قال الله تعالى نزل عليك الكتاب بحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان فهذا كله كلام شرعي ومنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله والمقصود بكلام الله بالاتفاق القرآن وأشرف هذا النوع من الكلام الكلام الدين الشرعي الأمري أشرفه القرآن العظيم ولذلك جعله الله تعالى مهيمنا على ما قبله من الكتب ويليه في المنزلة والشرف التوراة لهذا يقرن الله تعالى بين القرآن والتوراة في مواضع كثيرة من كلامه جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فهو أحسن الحديث وأشرفه وأعلاه وأصدقه وأكمله كل ذلك مما اتصف به القرآن العظيم كلام رب العالمين هذا هو القسم الأول من قسمي الكلام القسم الثاني من أقسام الكلام الكلام الخلقي القدري الكوني وهو الذي يصدر عنه كل شيء في هذا الكون فكل شيء في هذا الكون صادر عن كلام الله عز وجل تكلم به كما قال إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون ومن الكلام الكوني قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله ومنه قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا أي قدرنا وقضاؤنا الذي حصل بكلامنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ومنه قوله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في معلمه أمته من التعويذات تعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ما دليل أن الكلمات هنا كلمات كونية قوله لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومعلوم أن الكلمات الشرعية الدينية يتجاوزها الفاجر ولا يمتثلها بخلاف الكلمات الكونية القدرية فإنها ماضية على كل أحد لا أحد لا يمكنه أن يخرج منها أو يتخ أو أو أو, أو يتخلى أو, أو يتجاوزها بنوع من التجاوز. فقوله رحمه الله وإن القرآن كلام الله أي كلامه الديني الشرعي القدري الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك قال منه بدأ منه الضمير يعود إلى القرآن أي أن القرآن بدأ من الله تعالى فمن هنا لبيان ابتداء الغاية والمعنى أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن لم يبتدئه من غيره لا كلاما ولا خلقا أي لم يجعلهم مبتدا من غيره كما يقوله من يقوله من المنحرفين عن دلالة الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة من المعتزلة والجهمية حيث قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق خلقه في غيره فجعلوا الإضافة إلى الله تعالى إضافة تشريف وليست إضافة صفات لهذا رد عليهم سلف الأمة بهذه العبارة منه بدأ أي هو المتكلم به جل في علاه لم يبتدع من غيره لا كلاما ولا خلقا فالله لم يخلق هذا الكلام في غيره كما تقوله المعتزلة والجهمية وكل وهؤلاء الذين قالوا بأن الله تعالى خلق كلاما فوضيف إليه يستلزم من أن كل كلام في الكون خلقه الله فهو مضاف إليه فلا ميزة للقرآن على كلامه جل في علاه وقوله رحمه الله منه بدأ أي لم يبتدى من غيره من الموجودات كما قال تعالى وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم فقول من لدن حكيم عليم بيان لمبدأ هذا القول وأنه من الله جل وعلا لا من سواه وأيضا قوله ولكن حق القول مني فالكلام منه جل في علا وقد جرى في هذه المسألة مسألة الكلام على أمة الإسلام فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد رحمه الله حيث امتحن الناس بمسألة خلق القرآن امتحن بذلك العلماء والقضاة وأهل العلم ثبت الله تعالى من ثبت ومن ومن أبرز من ثبتهم وأعانهم لأظهار الحق ورد الباطل الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل فحفظ الله به الحق من الاندثار والضياع وذب به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد قول المبتادعة بالنص والعقل وهؤلاء بدعتهم خلاصتها أنهم قالوا القرآن مخلوق وليس كلاما لله عز وجل ليس ليس وصفا لله إنما هو خلق من خلق الله واستدلوا لهذا الباطل الذي زعموه بقول الله تعالى الله خالق كل شيء ونظائرها من الآيات التي فيها إثباتنا الله تعالى خلق كل شيء قال والقرآن شيء من الأشياء فهو داخل في عموم هذه الآيات وهذا خطأ بين وظلال مبين فإن عموم كل يختلف باختلاف موارده فإن إفادتها للعموم في كل موضع بحسبه وليس في كل المواضع على نحو واحد تفيد العموم المستوعم لكل شيء بل ينظر في ذلك إلى السياق الذي وردت فيه ومنه يفهم ما الذي شملته من عموم فالله تعالى قد ذكر في ريح ثم عاد التي أهلك بها قوم هود قال تدمر كل شيء ومعلوم أنها لم تدمر الأرض التي كانوا عليها وأنها لم تدمر السماء التي التي أضلتهم فتدميرها لم يكن مستوعبا لكل شيء إنما أفادت العموم في سياقه كل شيء يخصهم كل شيء حصل به اغترارهم وكفرهم وإعراضهم عما جاءت به الرسل وإذا طردنا قولهم الله خالق كل شيء على هذا دال على أن القرآن كلام الله وهو مخلوق فإنه يدخل فيه كل صفات الله فيلزم على ما ذهب أن جميع ما وصف الله به نفسه مخلوق لأنه شيء داخل في العموم وهذا لا يقول به أحد فلزم القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود ليس كمثله شيء وهو السمع البصير